بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همز في اللمزة الذي جمع مالا وعتده يحسب أن ماله أقلده كلا ليندذن في الحقمة وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُ طَمَعِ نَاءٍ اللهِ بُقْدَهُ الَّتِي تَقْلِعُ عَلَى الْأَفْسِيدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْصَدٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ